وَلَا تَسْتَبِعُوا هَوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 கணூலனி சாரூலிக்கணு தவ கசியம் மீன் اتَّوَلَّوْا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا بَأْسَ مَا قُدِّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن أَخِطَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مُتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَا وَتَلِّ الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَالدَّرِ வீமனு வீணு இன்னமீசி நுளஸ் تكبروا